ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلووا عليه وسلموا تسليما <التصفيق> اللهم محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم يا رب يمين بكبري الله اللهم محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى برية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا, كثيرا وسلم تسليما كثيرا